ومن الناس من الناس ي ع ج ب ك و ل ه في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ى شركه دعويه غير ل ب ح و ه ذات م ض ليفسد فيها و ي ه ل الحرث ل ك ا و ن ل و ا ل ل ه ل ا يحب ا ل ف س ع ي ج ه ن م و ل ب س ا و م ه ا ل ن ا س نفسه من يشري ب ت ت غ ا ا مرضات ر ل ل ه و ا ل ل ه رءوك ب ا ل ع ب ا يا أيها ا د ل ذ ي ن آ م ن و ا د خ ل و ا ا ل س ل ك ا ف ولا ت ب م ي ا الشيطان ل إنه ك م ع د و مبين فإن س ب ع د م ا جاءتكم ا ب ل س ي ل ا ل ع ل م و أن ا ل ل ه عزيز ا س ل ا م هل ي ر و ن فيه إلا فهدى الله الذين موسوعه ت من النابلسي ب للعلوم الاسلاميه حسبت من و َ ل َ م َّ ا ي َ أ ْ ت ِ ك ُ م ْ م َ ث َ ل ُ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ خ َ ل َ و ْ ا